فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا سِي وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارئيتم إن اهلكلني الله ومن معي او رحمناه فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين 124-قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين والقلم وما يسطرون ما تَرَى نِعْمَةَ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ لك لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ أَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ